فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ يَدْعُو رَحْمَةً وَاسِعَةً وَلَا يَرُدُّ بَاسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ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 قفَلِ اللهه الحُجَّةُ الْ البَالِغاتُ فَلَشَ أَلَ هَدَكُم أَجمَعين قُلْهَلم شهَدَ أَكُمُ ال الذيَّذينَ يَشْحَدُونَأَ اللهَّه حَرَّّ مَ هذاَا فَإِن شَهِدُ فَلَا تَشهَدَ معَهُمْ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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمُ مِنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمُ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون